بوك تو تريدك ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون في محطة القطار في محطة القطار كيف تريد لا القطار في متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي باريس؟ لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ يلاكي يوم آخر فور فيتوراس لا ترى في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ يلاكي يوم آخر فور فيتوراس لا ترى في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ يلك يوم آخر لا ترى نا البودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ مشاتوس بيلتون ال من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرت سفر إلى مدريد. مشاتوس بيلتون البراغو. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرت سفر إلى براغ. مشاتوس بيلتون البرنو. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من فضلك. تذكرة سفر إلى برن. كي <تصفيق> متى يصل القطار إلى فيينا؟ <تصفيق> متى يوصل القطار إلى فيينا؟ كي <تصفيق> متى, <القطار> <تصفيق> متى يصل القطار إلى موسكو؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ كياملت راينو ان متى يصل القطار إلى امستردام؟ متى يصل القطار إلى امستردام؟ شانجي؟ هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي؟ ان ابدل القطار في السفر من أي رصيف يغادر القطار من أي رصيف يغادر القطار شو استاس هل توجد عربات نوم بالقطار هل توجد عربات نوم بالقطار مشاتس Uno directاً بلتون البروكسلو. من فضلك تذكر الذهاب فقط إلى بروكسل. من فضلك تذكر الذهاب فقط إلى بروكسل. مشاتس امباو directاً بلتون الكوبينجاهو. من فضلك تذكر الذهاب وعودة إلى كوبناغن. من فضلك تذكر الذهاب وعودة. إلى كوبنهاجن كم كوستاس لوكو اندورمو فاجونو بيكامي سرير في عربه النوم بكم السرير في عربه النوم